بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو منه قليلا أو عليه رسله آن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا سقيلا إن ناشاة الميل هي أشد وأقوى مطيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذهر اسم ربك رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو على ما يقول وذرني والمكذبين لن النعمة ومهلهم قليلا إِنَّ لدينا انسانا وجحيما وطعما ذا غصة ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجح الأرض والجبال وكانت الجبال كفيدا مهينا إنا رسولا عليكم كما كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأخذ فرعون الرسول فأخذناه وأخذوا بنا فكيف تتقون إن كفوت يوما يجعله الناس شبا السماء فطوه به كان وعده مفعولا إنها له تذكرت فمن شاء قبينا ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من تلثي الليل ونصفا وتلثا وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والمهار ألم أن تحصوه فقرؤوا ما تيسر من القرآن ألم أن منكم وآخرون, وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون, وآخرون يقاتلون في سبيل الله ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقربوا الله قرضا حسنا